أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا نار قوني بردا وسلاما على إبراهيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم وعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مردت فهو يشفين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 أولئك ينادون من مكان بعيد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم يا سين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 لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين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 طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجم أنكم ولا يمس أنكم من عذاب أليم قانوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون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 إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون إنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون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 ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبط الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَانُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَكَ الْمُرْسَلُونَ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون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 اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمصنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون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 اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لّيُنْذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ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 لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن كقولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّ خَلَقَنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ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 بردا وسلاما على إبراهيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين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 وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا قَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيًّا وَعَرَبِيًّا ۚ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد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 إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون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 إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون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 تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجِمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَ عَذَابٍ أَلِيمٌ قَانُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يفصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون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 إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا و يحق القول على الكافرين أولاَم يَرَوُوا أَنَّ خَلَقَنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلتَ أَيْدِينَا أَنَّ عَامًّا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ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 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون قلنا ناركوني بردا وسلاما على إبراهيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ ولو جعلناه كرآنا أَعْجَمِياً قالوا لولا فُصِّلَت آياته أَعْجَمِي وعَرَبِي قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا دَوَاءً شِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي أَذَانِهِمْ وَقُرُونَ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى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 لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون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 وكل شيء أحضيناه في إمام مبين قد رب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون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 إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لا مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم إن لم تنتهوا لنرجع منكم ولا يمس منا عذاب أليم طانوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقسى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين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 ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشقرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبط الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون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 وَنُفِخَ فِي السَّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَذَ الرَّحْمَانُ وَصَدَكَ الْمُرْسَلُونَ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 اليوم نختم على أفوايهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمصنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون